فَلَمَّا قَضَى مُؤْسَلَ أَجَلَهُ وَتَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُوا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي, آتيكم منها لعلي آتيكم منها بخبر او جذوة من النار لعلكم تصلون فلما اتاها نودى من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى, أي يا موسى ان الله رب العالمين وان القي عصا فلم ما راها تهتز كأنها جان ولو مبرا ولا يعبد يا موسى اقبل ولا تخف ماك من الامنين اطوي كيانك في جيبك تخرج بيضا امين غير سوء تخرج بيضا امين غير جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاتقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح ثان فان ارسلهما معي فاوسلهما معي ليردا ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون قال فنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون